حصرياً على قناة اوريجينال ميوزيك بيرنتس مصر مستر علاء ايه كل على موقع ماي دوت كوم مو فالبيت اتقطع من في زمان بتعمل في وحدي دي بمشيا عم وما بنحكيش عن تاريخنا بشوف في نفسي وبقول قوتي yeah. عكشات yeah. وعشان طيب كده غلطان عن يا وحدي في في اللي قلبي وقفت ومش دايرة مكبوت ما, ما حد ودماغي لا طيره واقعيش وأقول أتعدي كل يوم ميت وما فيش وكاتي فرحان وأنا بالشاعر وأقول صدمات ومال ما ولا البو يا شانين وبعده بشوف عشان عايزه تقلب تسيب حبيبك كل حاجه حلوه مجروح من غيرك حياتي في ابلوه خدتك من ايدي وتفضلي جوه وداعب عشان يا أمي انت ملاك يا فرحه تتسود كده سنيني يا رب أنا يا أبليك هموت لو يوم فارقتي وكمان انت يا أمي تروحي وبموت بالباطل هذا <تصفيق> مش عادرة تنبسنا فسكي إنه قريب <تصفيق> يا رب خلاص باخدني وريحني من لنا فيه <تصفيق> هقول يا أمي حبيبتي وصحبي خلاص عايش أنا لك يا صحبي تسدني كده ينفع <تصفيق> كنا أخوات ما مش منها كنتي شان حريم ناقصه عليا الضهر تتكم لو انت مشيت نصاب انسى ومش خامسه